ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكأنوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكأنوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا شديد اذاهم فيه مبلسون اتى اذا فتحنا ونيح بابا عزيزا شديد اذاهم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي 117. قليلا ما تشكرون 118. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 Kau sudah uudinah, nampun, قل لمن الأرض ومن فيها إن تعلمون سيقولون لله, سيقولون لله قل أفلا تذكرون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم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 سيقولون لله سيقولون لله كل فأنتو سحرون كل فأنتو سحرون بلأتينهم بالحق وإنهم لكاذبون بلأتينهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله, إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض إذا لذهب كل إله بما خلق بما خلق ولعل بعضهم ما لبعه سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشركون قول رب إما تري أنني ما يوعدون قل رب إما تري أنني ما يوعدون رب, رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا لَقَادِرُونَ إِذِ فَعْبِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ إِذِ فَعْبِ هِيَ أَحْسَنُ نحن أعلم بما يصفون. نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحبرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعليم ان صالحا فيما ترك لعني امر صالحا فيما ترك كلا كلا انها كلمه هو قائلها انها كلمه هو قائلها ومن وراء يوم يبعثون، ومن ورائهم بوزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وسهم في جهنم خالدون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنت قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن الاخسؤ فيها ولا تكلمون الاخسؤ فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امننا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين 113. فاريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 114. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 بِلَسْتُم إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُم كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ بِالْأَخْلاقِ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُم كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أفحصبتم أنما خلقناكم عبذا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعال الله الملك الحق. فتعال الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ومن يدعو مع الله إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب الفر والحم وأنت خير الرحمين. وقل رب الفر والحم وأنت خير الرحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.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 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. <الزانية> منهما مئة جلدة. ولا تأخذكم. بهما رافته في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ولا تاخذكم بهما رافته في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم وَالْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وحرّم ذلك على المؤمنين. وحرّم ذلك على المؤمنين. والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا أفجر ذوهم ثمانين جلدة. والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا ان شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلون لهم شهادة ابدا فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلون لهم شهادة ابدا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 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا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 ويدرئ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. أن شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.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 إن الذين نجوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شراً لكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم لكل ما سبب من الاثنين والذي تولاك برؤ منهم له عذاب عظيم والذي تولاك برؤ منهم لهم عذاب إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا لولا لجاؤوا عليه بأربعة شهداء، لو لجاؤوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله مُكاذبون. فإذا لم يأتوا فَهَذَا لَإِفْؤَا لَأَنَاكِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفظت فيه عذاباً عظيماً إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً إذ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 تكلم بهذا سبحانك هذا عذاب عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات. ويبين الله لكم الآيات. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تجيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم